الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نشرع في هذه الليلة في استخراج الفوائد والهدايات من قوله تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين وكما هو المعتاد أيها الأحبة ان نبين معنى الآية على سبيل العموم ثم بعد ذلك نستخرج الهدايات منها وقد عرفنا أن الحمد وذكره تبارك وتعالى بأوصاف الكمال أن نضيف ذلك له مع المحبة والتعظيم فنحن نحمده تبارك وتعالى على كماله المطلق من كل وجه نحمده على كماله في ذاته وصفاته وأفعاله نحمده على نعمه الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية وهذه الآية هي في صيغه الخبر يحمد الله تبارك وتعالى نفسه وفي ضمنها تعليم لعباده بأن يحمدوه يعلمهم ذلك لأنه المستحق للحمد وحده دون ما سواه فهو رب العالمين الذي قدر وجودهم وأوجدهم على وفق هذا التقدير وهو أيضا القائم بامورهم، المربي لجميع خلقه بصنوف النعم وكذلك أيضا المربي لأوليائه بالإيمان والعمل الصالح وهذا هو الأهم والأعظم فنحن نمدحه جل جلاله مدحا مقرونا بالمحبة الكاملة والتعظيم التام وهذا هو الفرق بين المدح والحمد لأن المدح قد يكون كذبا وتزلفا وتملقا للممدوح من غير محبة ولا تعظيم أما حمدنا لربنا جل جلاله فهو مع المحبة والتعظيم وهذا في غاية المناسبه للوصف المذكور بعده من ذكر ربوبيته للعالمين وكل من سوى الله تبارك وتعالى يدخل في ذلك قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما فكل ما سوى الله تبارك وتعالى فهو مربوب له تحت قهره وتصرفه وهو الذي يربيهم بأنواع النعم وهذا يوجب عليهم حمده ويوجب عليهم محبته وإذا كان هذا هو القادر على ذلك جميعا فإن ذلك يوجب عليهم تعظيمه كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله وهذه الجملة على قصرها أيها الأحبة قد تضمنت من الهدايات والمعاني ما لا يقادر قدره ويطول المقام وتكثر المجالس أيها الأحبة لو أردنا أن نتحدث عن مضامينها على سبيل التفصيل حتى لا تظنوا أن المسألة مبالغة هذا مجلد كبير يقع في سبعمائة صفحة هو فقط في الحمد فقط في الحمد الكلام على الحمد أما سورة الفاتحة وما تضمنته فكما ذكرت كتاب مدارج السالكين في خمسة مجلدات طبعته المحققة في منازل إياك نعبد وإياك نستعين فقط وأما في تفسير سورة الفاتحة فمن أفضل ما وقفت عليه وأجمع في المعاني والفوائد وتفسير سورة الفاتحة للحم يقع في مجلد كبير كهذا وهذا أمر أيها الأحبة لا يستغرب يقول محمد بن عوف الحمصي رأيت أحمد بن أبي الحواري قام يصلي العشاء فاستفتح بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. يقول فطفت الحائق كله ثم رجعته فاذا هو لا يجاوزها يعني الى قوله اياك نعبد واياك نستعين ثم نمت ومررت في السحر وهو يقرا اياك نعبد ولم يزل يرددها حتى اصبح هذا ذكره الذهبي في سير اعلام النبلاء من من يقف عند هذه الآية أو الآيتين أو الثلاث الحمد لله رب العالمين فالله تبارك وتعالى في أول هذه السورة بدأ بهذين الاسمين الله والرب فالله تبارك وتعالى هو المألوه المعبود فهذا الاسم أحق بالعبادة ولهذا انظروا ما الذي يضاف إليه الله أكبر الحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله ولا يقال لا إله إلا الرب الحمد للرب الرب أكبر وإنما يضاف ذلك لله جل جلاله بهذا الاسم المتضمن لصفة الإلهية الله ثم ذكر الرب بعده وهو المربي الخالق الرازق الناصر الهادي المعطي المانع المحي المميت وهذا الاسم أحق بالاستعانة والمسألة ولهذا تجد الدعاء دائما أو غالبا باسم الرب التسبيح والتهليل والذكر ونحو ذلك يضاف إلى الله إلى هذا الاسم الكريم الدعاء إلى الرب رب اغفر لي ولوالدي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فعامة المسألة والاستعانة إنما تكون باسم الرب كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وكما تدل عليه النصوص فالاسم الأول الله يتضمن غاية العبد ما هي غايته؟ ان يحقق العبودية العبودية لمن؟ للمألوه المعبود معنى المألوه المعبود تألهه القلوب ويتضمن أيضا مصيره ومنتهاه وما خلق له وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما فيه صلاحه وكماله وهو عبادة الله تبارك وتعالى فهو يعمل ويجاهد نفسه ويبذل من أجل أن يرتقي في سلم العبودية وكلما كان العبد مكملا للعبودية كانت مرتبته أرفع ولذلك تجد الرسل الكرام الكبار من اولي العزم عليهم الصلاة والسلام وأشرفهم نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى المقامات الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ما قال أنزل على الهاشمي المطلب عليه الصلاه والسلام ما قال انزل على محمد القرش على عبده الكتاب وانه لما قام عبد الله يدعوه في مقام الدعوه والدعاء وكذلك في سائر المقامات الشريفه كالاسراء سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام فشرف العبد بتحقيق العبودية وهذه متصلة ومرتبطة بهذا الاسم الكريم الله الله يتضمن ما فيه صلاح العبد وغاية العبد وكمال العبد وهو العبادة الاسم الثاني الذي هو الرب يتضمن خلق العبد الله هو الذي قدر وجوده وهذا من معاني الخالق والرب المربي وهو الذي أوجده وهو الذي رباه بالنعم المتنوعة فهو يتضمن خلقه ومبتداه وهو أن يربيه وأن يتوله الله يغذون بصنوف النعم هذا كله من معاني ربوبيته يكلأنا يحفظنا يرعانا هذا كله من معاني ربوبيته جل جلاله وتقدست اسمعه ثم ايضا ايها الاحبه لاحظوا هذا الحمد فهو مبتدا الصلاه الحمد لله رب العالمين وهو ايضا اخر القيام حينما يقوم من الركوع قبل أن يسجد ويكون بذلك قد قضى ركعته يقول ربنا لك الحمد فصار ذلك في هذين الموضعين وهكذا في قوله حينما يرفع أحق ما قال العبد يقتضي كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله قد مضى هذا في الاذكار في الكلام على شرحها يقول إن قوله أحق ما قال العبد يقتضي أن يكون حمد الله أحق الأقوال بأن يقوله العبد أحق ما يقوله العبد هو حمد ربه تبارك وتعالى أحق ما قال العبد الحمد لله وما كان أحق الأقوال كان أفضلها وأوجبها على الإنسان كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أحق ما يقال هو إذا أفضل وأوجب وقد مضى الكلام على كلمة التوحيد والمفاضلة بينها وبين الحمد وقلنا بان الراجح أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله أنها أجل أفضل ولكن الحمد قد بلغا منزله في الذكر حتى صار يفاضل بينه وبين كلمة التوحيد ولهذا افترض الله عز وجل على عباده في كل صلاة أن يفتتحوها بقولهم الحمد لله رب العالمين وهكذا تفتتح الخطب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وكذلك أيضا ان يكون الحمد مقدما على كل كلام سواء كان ذلك في مبتدا مناجاة الرب تبارك وتعالى فنحن حتى في الدعاء نفتتح ذلك بحمده جل جلاله وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل وفيه أنه يسجد فيفتح الله عز وجل عليه من محامده وكذلك أيضا في مخاطبة المخلوقين كما يقول الشيخ الإسلام في جامع الرسائل ثم تأملوا أيها الأحبة لما كان أول هذه السورة مشتملا على الحمد لله تبارك وتعالى والثناء عليه وعلى تمجيده كما في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي فالمجد كثرت الأوصاف أوصاف الكمال وأما الثناء فهو تثنية الحمد وإعادته ثانيا فجاء في صدر هذه السورة هذه الأمور الثلاثة وجاء آخرها مشتملا على الذم للمعرضين عن الإيمان بالله عز وجل والمعرضين عن دينه وصراطه المستقيم فدل ذلك كما يقول بعض المفسرين على أن مطلع الخيرات وعنوان السعادات هو الإقبال على الله عز وجل وأن مطلع الآفات ورأس المخالفات هو الإعراض عن ربنا جل جلاله وتقدست اسماءه والبعد عن طاعته ايضا حينما يقول العبد الحمد لله الحمد لله هذه تدل على الاستغراق استغراق جميع المحامد والذي يكون مستغرقا لجميع المحامد يكون متصفا بجميع صفات الكمال لأنه لا يستحق الحمد من كل وجه إلا من كان كاملا من كل وجه فلا يكون في حمده استثناء قد تحمد مخلوقا ولكنك تستثني بعض الأمور تقول إلا في كذا ففيه من النقص ما فيه ولا يخلو أحد من نقص. أما الله عز وجل فهو الكامل من كل وجه ولذلك يستحق الحمد المطلق من كل وجه الحمد لله والذي يستحق الحمد من كل وجه والذي يستحق أن يعبد دون ما سواه لأن غيره ناقص وهو الكامل وحده الكمال المطلق فإذا كنت تعتقد ما تقول الحمد لله كل المحامد لك يا رب إذن ينبغي أن تنقاد القلوب لهذا المحمود الكامل من كل وجه فيكون هو المعبود وحده دون ما سواه ولهذا ينبغي على العبد أن يستشعر إذا قال هذه الكلمة أن يستشعر هذا المعنى وايضا إذا كان ربنا تبارك وتعالى هو المحمود من كل وجه فمن ذلك مما يحمد عليه تبارك وتعالى هذا الشرع الذي شرعه والدين الذي أنزله فدينه وشرعه كامل من كل وجه فإذا قلت الحمد لله رب العالمين فهذا يقتضي أن تذعن لدينه وشرعه لأنه لا يتطرق إليه نقص بوجه من الوجوه وإذا كنت تستشعر هذا المعنى أن الحمد المطلق لله من كل وجه فهو محمود أيضا على أحكامه القضائية الكونية على أقضيته على أقداره أن أقداره عين الحكمه والصواب لا يتطرق إليها خطأ ما فيها استدراك اذا لماذا التسخط لماذا الاعتراض لماذا يتفوه الإنسان ببعض الكلمات التي قد لا يسلم منها ولذلك تجد بعض السلف كانوا يتحرزون من أدنى الأشياء مما لا يحرم يعني كان الواحد لربما إذا سمع آخر يقول اليوم حر أو يقول اليوم برد يقول هل استدفأت؟ يعني حينما قلت هذه الكلمة حصل لك الدفاء؟ يعني ماذا استفدت حينما قلتها؟ لاحظوا إلى هذا الحد إذا كان الأمر كذلك فكيف إذا نزل بالإنسان مرض أو مصيبة أو فقد محبوب أو خسارة في تجارة أو لربما كان لربما متعثر الحظ في نظره في دراسته أو في عمله أو في تجارته أو في غير ذلك؟ ثم بعد ذلك يتسخط ويقول أنا أعبد الله عز وجل وأتقيه وأتقي المعاصي أغيري ما يسد لله سجده وهو فالح في تجارته فالح في دراستهم أم من مستقبله عنده ما شاء الله العقارات وعنده المراكب الفارهة وعنده القصور وعنده الزروع والضروع وما إلى ذلك هذا لا يقوله من عرف أن الله هو الذي له الحمد المطلق من كل وجه لأنه الكامل من كل وجه فمن كماله أن عقديته حق وصواب وحكمة وصادره عن علم تام فلا مجال لأحد أن يستدرك أو يقول لماذا نحن بهذه الحال والكفار تغدق عليهم أنواع النعم ما يقوله من عرف الله معرفة صحيحة وهكذا أيها الأحبة حينما يقول العبد الحمد لله لاحظوا التعبير بهذه الجملة الاسمية ما قال أحمد الله الجملة الفعليه تدل على التجدد والجملة الاسمية تدل على الدوام والاستمرار فهذه الجملة الاسمية تدل على ديمومة الحمد إن صح التعبير دوام الحمد استمرار الحمد ثبات الحمد فهذا الحمد الثابت المطلق الذي يشمل جميع أنواع المحامد كما سبق أو أن ذلك يعني تكون ل العهد يعني الحمد الذي يعهده كل أحد لكن الأول أبلغ أنها للجنس فتشمل جميع المحامد الحمد لمن؟ لله فهذه اللام للاستحقاق الحمد مستحق لله وعرفنا في الكلام على الأذكار الفرق بين اللامات الثلاث الاستحقاق والاختصاص والملك إذا أضفت شيئا إلى شيء من شأنه أن يملك تقول الكتاب لزيد فاللام للملك الأرض لله والسماء لله وحينما تضيف معنا لذات كالحمد لله فهذه للاستحقاق الحمد لله يعني مستحق لله فإذا أضفت ذاتا إلى ذات ليس من شأنها أن تملك تقول الغلاف للكتاب والمفتاح للسيارة أو للباب والباب للمسجد فهذا يكون للاختصاص يعني مختص يختص بكذا يخص كذا وهكذا فهذه اللام في قوله تبارك وتعالى وأختم بها الحمد لله رب العالمين لاحظ تأمل في تقديم وصف الله تبارك وتعالى بالإلهية على الربوبية قدم الإلهية على الربوبية وهذا إما لأن الله تبارك وتعالى هو الاسم العلم الخاص به والذي تتبعه جميع الأسماء لأن هذا اللفظ هذا الاسم الكريم الله تعود إليه جميع الأسماء الحسنى لفظا ومعنى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 الرحمن الرحيم الله الملك القدوس السلام المؤمن وإنما يذكر لفظ الجلالة الله يذكر أولا وتكون الأسماء الحسنة عائدة إليه تابعة له لفظا يعني تعطف عليه في اللفظ الله الرحمن الرحيم الملك القدوس إلى آخره وأيضا تكون عائدة إليه من جهة المعنى لماذا؟ لأن صفة الإلهية تتضمن جميع صفات الكمال لأنه كما سبق لا يكون إلها إلا من كان خالقا رازقا حيا مدبرا حليماً حكيما سميعا بصيرا إلى غير ذلك من الصفات المضمنة في أسمائه تبارك وتعالى هذا معنى كونها تعود إليه معنى يعني من جهة المعنى يعني في مضامينها أن الإلهية متضمنة للأوصاف أوصاف الكمال التي في سائر الأسماء الحسنى فهذا قدم الله على الرب ويمكن أن يكون ذلك باعتبار أن الذين جاءتهم الرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا ينكرون الألوهية فقط والاسم الله يدل على كونه مألوها معبودا تؤلهه الخلائق محبة وتعظيما خوفا فزعا إليه بالحوائج وذلك يستلزم كمال ربوبيته ورحمته فكانوا يشغبون على الإلهية فقدمها لأنها الذي حصل به الافتراق بين الرسل وأقوامهم والله أعلم هذه بعض الوقفات مع قوله الحمد لله رب العالمين إن كان لديكم إضافات فهاتوا من عنده إضافة فوائد من هذا الموضع فقط نعم, نعم نعم يقول الشيخ أن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فيستشعر العبد ذلك من قبل الرب تبارك وتعالى فيكون فرحا مغتبطا مستبشرا فيكثر من حمد الله عز وجل لأن الله يحب ذلك منه نعم كيف يعني يكون علاج للعجب هذاك في إياك نعبد وإياك نستعين ها نعيش نعم نعم يقول إذا استشعر أن المحامد جميعا الحمد لله جميع المحامد لله لأنه منه جميع النعم فما يلتفت العبد إلى نفسه ولا يركن إليها فينتفي عنه العجب ما يقول إنما أتيته على علم عندي أو نحو ذلك نعم تفضل نعم يقول إذا استشعر العبد عند قوله الحمد لله رب العالمين ذله وفقره حاجته وعبوديته لأنه عبد لهذا الاله المألوح وكذلك مربوب لله تبارك وتعالى فهو سيده لأن معاني من معاني الرب السيد خالق المدبر تصرف المربي إلى آخره فإذا استشعر هذا استشعر أنه عبد مقهور ذليل لربه وخالقه يتصرف به كيف شاء فيتواضع ويخبط لله طيب كيف الاعتراف بالنعم لله الحمد لله أن يضيف ذلك إلى الله لا يضيف ذلك إلى غيره نعم لا يشكر الله من لا يشكر الناس ولكن كما سبق في الكلام على الأذكار أنه أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي وكافر بالكوكب من قال مطرنا بنوء كذا فهو كما قال الله عز وجل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ففسر بهذا التكذيب ومن ثم فإن الإنسان حينما يضيف ذلك إلى نفسه النعم او يضيفه الى مخلوق ويقول لولا فلان لضعنا لولا فلان لما وجدنا شيئا ناكله ولولا انما يقول لولا الله لولا الله ولكنه يذكر هذا المخلوق بما يصلح لمثله ولا يقرن ذلك مع الله او يفرد هذا المخلوق بمثل هذه الاسباب فهذا غير صحيح هذا غير صحيح وكثير من الناس يقعون في مثل هذا كل ما به من نعم احيانا يضيفونها الى مخلوق نعم. نعم. يقول بما حاصله من كلام ابن القيم رحمه الله بان العبد لو استوفى انفاسه جميعا حمدا لربه تبارك وتعالى او شكرا له لم يكن موفيا بحمده اللائق ولو كان الواقع منه أضعاف ذلك استشعر العبد هذا دائما ويكون داعيا له إلى مزيد من الحمد فيكون من الحمادين الذين يكثرون حمد الله عز وجل نحن نطري المخلوقين كثيرا ونثني، وإذا أعجبنا بمخلوق أصبحنا نتحدث عن مآثره صباح مساء فهل لا تحدثنا عن هذا الرب المالك المعبود جل جلاله؟ ذي المحامد والفواضل والكمالات على الوجه اللائق به كما قال الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم تفضلنا نعم نعم يقول افتتاح عدد من السور أعظم ذلك الفاتحة بالحمد وهي أعظم سورة في القرآن يدل على أهمية هذا الحمد وشده الحاجة إليه وعلى منزلته وقدره فينبغي أن نلتفت إلى هذا وأن نشتغل بحمد الله عز وجل مستحضرين بقلوبنا مضامين هذه الجملة التي نرددها وأيضا بالصيغ المتنوعة التي جاءت عن الشارع وقد مضى جملة من هذا في الكلام على الأذكار لا إله إلا الله المعاني التي ذكرتموها جيدة وصحيحة طيب توقف عند هذا السلام عليكم